غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون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 ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متفئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولاً رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون